الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر دون منحدر